A'udhu bi Allah min al-shayyikan al-rajim. 124. وقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان 125. والأرض وضعها للأنام فيها فاكية والنخ ذات الأكمام 127. والحب ذو العصف والريحان 128. يخرج منهما النؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولهم جوار المنشآت في البحر كالأعلان فبأي يا معشر الجن والإنس استطعتم أن 32. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون 33. يطوفون بينها وبين عميم الآن 34. فبأي آلاء ربكما تكذبان 35. ولمن خاف مرضى فبأي آلام Terima kasih kerana بأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان me and